وَالْمَا آمُرُهُم مَّا وَالْمَا آمُرُهُمُ الَّذِينَ يا ربي حول دايرنا بمسن زمانو وقي يا ما <تصفيق> شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وا الله الذين يقولون ربنا عرفنا اننا ان ذاك مستقر ومقام ومقام الله عظيم الله اكبر والملائكه من والذين لا يدعون مع الله ومن يبقى من نكياف فما وما ومن يبقى on earth. ما شاء الله ما شاء الله إلا ما Amm vei atihim